خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما روحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع